تاي ما عرفت لا عيد قدر تخيد روحي تخيد روحي تخيد روحي على فاجعه بعد ما يقدر يا رب يسنينا ما عاد يا ريت يا ربي يا يسني لا ناديك يا ريت ساتك انا اتمنيه يا كبر فراق ويلي ماتي خلصت روحي سوف علي جيش ملي تعب وجه خلصت تا بوتي او جالب لي غير يضيق د واللي ويلي يسحر وييسحر لي الغار يقع قلبي ويهي العاني ما يروح شاء الله وييسحر ليه الغار قلبى تايه العيني يا ابو الحلمش جاي طاعم ابناكي وبياني يا ابو الحلمش جاي طاعم ابناكي وبياني يا يا ابو الحمله عسى الله عطا لك اثنيني وعسى الله صريت ولا تصور وبغياظك ما تاتي البس وبغياظك بغياظك علاش تعزي بغيابك ما لقيت البسمه علاش تعزي وحملته الهم ام هيك والله مو كافي يا الوه ليه مو كافي او الوا خير وراي انا اعمونا ريتيت وجر في خاطر اهل سعود الكربلائي اي يا ابغي عليك معاتي بريانك مع التسي عبشمه على صافي وحملته همم همك يرانك على صافي وحملته همم همك يرانك على صافي والله مو كافي الفرحه يا لواه ليه و مكاثر بوءت يلوى بي مكاثر بصرات مكاثر مكاثر بوءت يلوى انا يبقى يرجع يا عمونة ريس اتوجر انا يبقى يرجع اكلية نيمة طيل احصبح انا ابقى ارجع اكلي الييمه طيل احصبح انا ابقى ارجع اطير kay ba reh omen kay sayar jay ha ana ba arga ak ki al sa' njay bi hijab ha wa kull sa'an tayi aini كيلسا طيع جوات طار شار يوائلته ومدني الي قلبكيلسا عخالي وعم ومدني يا يصد دي وعم وما يسين بير دي لي, لي له حد وما يصبر دليلي لو ابتشي من دم دليلي اشتاع قيلك ويش لو ني اتصبر دليلي اشتاع قيلك ويش لو انت تصبر وكي انت عن فخ خلي ديك شكا شكا اوكي انسى عن صيعن والطشاري والتم اومثلي يا يف قلبي انسى عارخ ما يعم اومثلي يا يف قلبي انسى عارخ لا ابكيري من دم ندريلي شتا جاي لك ويشلو نيت صبار ندريلي شتا جاي لك ويشلو انتي صبار تموتلق <تصفيق> اعلى ما شا فكي ما يموت الصغير لماية ريد للشجرة وتموت الجح علو ماشا فات المطرة يموت الصغير لماية ريد للشجرة نموت الموت لماية ريد للحضرة نيموت ني انه قلت لا معنى ريت للحب نيموت ني انه قلت لا معنى ريت للحب هي ني نيموت انه قلت لا معنى ريت للحب وما بينيا عاله او يا حاق هدف نموتي الجح نموتي ما شاء قتل مصره نموتي ط اير ماي ريد لا شي جح نموتي مو اتلامه ريد لا وما نريد للحضرة وما ظن يا علي الاية عم تتكرر يا حيدر ويا حيدر يا حيدر علي ما ظن يعود الفات يعود الفات ومن جنة ومن كان نيق يكون تيفيل العذراء شلون ينسا هيا حدا يا ابو الحمل لا شلون ينسا эш лана энта хая хада ябуль хамла я алиу я алиу я али я али я علي علي مولا مولا مولا مولا علي علي علي اسمع اسمع معي جورين اسمعني يا غالي اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني جزاكم الله خير الجزاء صلوا على محمد وآل محمد